أيا عبد كم يراك الله صيا الحريص على الدنيا وللموت ناسيا أيا عبد كم يراك الله صيا الحريص على الدنيا وللموت ناسيا أن لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من الدقا تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نغيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك حين النزول بساختهم كيف النزول بساخة الرحمن سعف الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحت الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاذ بالإحسان وأنا قد عصيتك سيدي تعف وتصفح للعبد الجاني وانا المسيء وقد عصيتك سيدي تعف وتصفح للعبد الجاني لن تنتقسني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي أحسان يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطول عمري فإني فان نوح الحمام على الغصوم شغان ورأى العزون صبابتي فبكان إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مقافة الديان إن الحمام ينوح من وأنا من نوى وأنا أنوح مخافة الديان أنا لا أضغم وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني انا إن بكيت فلم الوم على البكاء فلطالما استغربت في قصياني انا ان بكيت فلم الوم على البكاء فلطالما استغربت في قصياني يا واحدا في ملكه ما قلت يا مولى يا لبان يا واحدا في ملكه ما لم فان يا من إذا قلت يا مولى لبان أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني